لوعليهم نبأ ابيلي ادم بحقه قرب قربانا فتقبل من احدهما ولن يتقبل من الاخر قال لا اقتلن انك قال الله من المتقين لا سالت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك ان اخاف الله ذره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 في فِي الأَرْضِ لِيُرِيَكَ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَ أَخِي فَأُوَارِيَ سَوْءَ عجل لذلك كتمنا على بني اسقا الى من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض ان من قتل نفسا بغير نفس او في الارض فكأنما قتل الناس ناس جميعا ومن احياها فكان نباهيا احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض مسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا وييسعون في الارض فسادا ان يقتلو او يقتلوا او تقطع ايديهم او تقطع ايديهم يُولُونَ مِن خِلافٍ او يُنسَو الى الارض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدر عليهم فانه الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اهدقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 ورئين منها ولهم عذاب مطيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم. فَن تابَ مِن بعد ظُلمه وأَظْلَعَ عَنَّا اللهَ يَتوبُ عَلَيَّ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَم تَعلَم أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ